ونعطي في درسنا هذا نبدا عامة ومختصرة عن علوم القرآن فالحقيقة علوم القرآن مباحثه كثيرا ومفيد جدا لطالب التفسير لأنه ينقفه على معالم كثيرة تحيط بالقرآن الكريم وبالتالي يكون عنده إدراك لما يمكن أن يكون حول كلام ربنا جل في علم تعريف هذا العلم علم أو علوم القرآن علوم جمع علم وهي في اللغة الفهم والإدراك وفي الاصطلاح العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا شك فيه ولا تردد ولا ظن تعريف القرآن القرآن في اللغة من قراء يقرأ قرآن وقرآن هذا هو الراجح من الأقوال في اللغة